أض الكتاب فَتَر المُيررمينَ مشثينَ مَِّ فيه وَيقولون يا وَلَنا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 وَجد م عملل حاضيرة وَجد م عملوا حاضيرة ولا يبم رَبك أحد